بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم تتكاثر الا حتى تزوفتم المقابر حتى تزوفتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليتيم، كلا لو تعلمون علم اليتيم، لا ترون الجحيم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن Al-Fatihah